وللاختصار اقول ان حاله دوائر التجاره والتعديل في اليوم في العاصفه الاول وبحق واتين الدكتور وليها والذين يردون عليه لا يردون عليه بعيد أبداً والعيد معه بل كنت اقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا اكثر من مره أما عندما يتمكن في أفضله يكون أفضله أن يبوره من الناس والله يترجم معه أو عهده أما من الحيث المنائي فعلى سئلات من ذلك يخرون الإشاقة ما أنا أفضل أفضل أفضل من خلال سيدة السيكتين أما عندما يترجم في أفضل كلام ومنهم جدا لا يطلب الا احد يدير اما غير المؤمن وانه يتعلم والا غير المؤمن هذا لا يطلب منه عليه الا ان يدعو اهله ان يهديه من هذا هو هذا القدر الكتاب والحمد لله